قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين جزى الله خيرا خان الشيخ ياسر على مواعظه البليغة. لا أقول لندفع بها شهرا بل لندفع بها عاما كاملا إلى أن تأتوا في مثل هذه الأيام إن شاء الله تعالى. فهي فيها من الزاد الكثير. ولا يستفيد كل مريء منا من هذه المواعظ إلا إذا أنزلها على نفسه. لا تقول أن هذا الكلام عام لكل الأخوة على تفاوت طاعتها. وتفاوي درجاتها في الطاعات إنك لا تستفيد منها حق الاستفادة إلا إذا أنزلتها على نفسك وأنا شخصيا أنزلتها علي كي أستفيد منها كما ينبغي لكل واحد منكم أن ينزلها على نفسه يقول الخطاب لي وليس الغير حتى يستفيد من هذه المواسط وحتى ينتفع بها إن فات من الخسارة في لحظات الغفلة قد تفوق ساعات الطاعات وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس يتحصر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت لم يذكر الله تعالى فيها إلا على ساعة مرة لم يذكر الله تعالى فيها فالساعة التي مرت لم يذكر الله تعالى فيها يتحسرون بها في الجنة لأن ما فاتهم في هذه اللحظة شيء كثير صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الأمر الذي كان يمكن تأجيل يعني فهو الكلام عن صدقة الفطر وهذا أوانه فقد روى البخاري ومسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة سميت صدقة الفطر لأنها تخرج ليلة الفطر ميعادها ليلة الفطر وأزن لنا أن نخرجها قبل العيد بيوم أو يومين لإغناء الفقراء عن السؤال في ذلك اليوم لا يخرج الناس إلى العيد وأخرون يمدون أيديهم بالسؤال فقد أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نخرج صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الفطر بيوم أو يومين يبقى من الخطأ من يقول اخرجها من أول الشهر ومن الخطأ أن يقول اخرجها في نصف الشهر بل هي تخرج قبل الفطر بيوم أو يومين لكن ما تستطيع أن تعطيها لمن يجمعها قبل الفطر بأسبوع عشر قيام لأن هذا النائب عنك في الإخراج سيخرجها في نفس المعاد الذي أخبر عنه ابن عمر والذي كان يفعلونها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقوم المساجد ومنها مسجد فجر الإسلام بجمح صدقة الفطر مالا لا ليخرجوها مالا لكن ليخرجوها طعاما وغالب طعام وقوة البلد الأرز هو الشيء المناسب سريع الطهي سريع الأداء سريع, سريع الاستفادة منه والنبي صلى الله عليه وسلم نص على صاع من طعام والطعام يشمل كل الحبوب، والصاع أربع أمدات يعني حفان بحفان الرجل المعتدل كلتا يديه حفان أربع أمدات يعني يعمل من الأرز حوالي 2 كيلو سبامة جرام يعمل من الطمر حوالي 2 كيلو نصف وكنا بنعلق ورقة فيها جدول بيقول بأن الطمر وزنه كذا والأرز وزنه كذا والفاصوليا وزنها كذا والفول وزنها كذا إن شاء الله نحاول نعيد هذا والسنة إخراجها طعاما كما كانت تخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام والسنة اخراجها من اي طعام يقتات به اهل بلدك يعني الحبوب وليس الخبز وليس المكرونة ولا يستغن الناس عن الطعام في اي زمان ومكان ولا يستغن الناس عن الطعام في أي زمان ومكان والذي يرفض الطعام لا يكون فقيرا ولا مسكينا بيشغبهم على هذه السنة بيقول لك ما هو الفقير بياخدها رز وبيبحها واخد فلوس تقول له هذا مهنته التسوق مهنته الاستكسار الاستكسار من الصدقاء لا, ي... لا يعلم إذا أحرز حاجته يطلب المزيد والمزيد, والمزيد والمزيد والمزيد والمزيد وهناك حكايات يندلها الجبيل من المتسولين وما جمع من أموال طائلة وربما يكون دخله أكثر من دخل أعلى موظف هذا لممتهن التسول نحن لا نتكلم في من يأخذ الأرز ويبيعه ويريد نقودا بل ربما يشرب بها ولكن من عن الفقير المسكين الذي يحتاج القوت الذي يأخذه ليأكله لا ليبيعه والطعام لا يستغن عنه في أي زمان ومكان والذي يرفض الطعام لا يكون فقيرا ولا مسكين ومقدار الصاعر كل فرد من الأسرة ممن يعولهم الإنسان وجماهير العلماء على عدم جواز إخراج قيمتها نقدا وجماعير العلماء على عدم جواز إخراج قيمتها نقداً، بل تخرج طعاما كما نصت السنة، وهو القول الموافق للأدلة، فتمسك به وإياك والأراء وإن زينها أصحابها. وليس هذا بمانع من التصدق على الفقراء بنقود لكن غير صدقة الفطر فصدقة الفطر أمر تعبدي ولله تعالى في شرعه حكم قد لا تدركها عقولنا القاسرة كان موجود أيام النبي عليه الصلاة والسلام الدرهم والدنانير وكان موجود الطعام فلم يخرجها درهم والدنانير مع وجود الدرهم والدنانير ولكن أخرجها طعام وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ومعزرة يعني أن تدخلت على قلوبنا